هذا أيضا يقول بأنه عندما يريد أن يلقي كلمة يحصل عنده بعض التردد ويخشى أن يصاب بالكبر أو أن ينتقد من الحاضرين إذا كان عنده علم فليح يرى التكاسل خوف الكبر أو خوف الريا لا يتكلم ويدعو يالله وجه النسل في الإحلاف إذا كان عنده علم يسر ربه التوفيق والإعانة والتوفيق الإخلاص ويحذر الريا والكبر ولا يتكاسل عن هذا الأمر هذا من جزين السيطان من تثبيقه